فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَدْعُوهُ فِي وَيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَدَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً إِنْ يَبْكُونَ قَالُوا ذهبنا نلتقب وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن لنا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذب قال بل سولت لكم ا قم امرا فتضروا جميع والله المستعان على ما تخفقون وداعت خيارة فارسلوا والده فادلى دلوه فادلى دلوه وقال يا بشر هذا غلام واثروه بضاعه والله علي قاموا بثمان بخصا دراهم مع دراهم معدوده وكانوا فيه للزاهدين وقال الذي افتراه من لقرى امراته أكرمي مكواه اكرمي مكواه وتاي ان ينفعنا ان نتخذه ولدا وكذلك مكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغا شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجذي المحسنين